بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في وذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا أطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا لدرمر <تصفيق> <تصفيق> بس بس برست ر لا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَر وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَر لَا تُبْقِي عَلَا لوحت بس آل ست مل اِكْتَو وما جَعَلنا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً, إلا فتنة لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ین اللہ وینکسلوین ویز دل وینو ای منؤ پلوین ارک اوتوا الكتاب والمؤمنون مل وینفی مَرَضُ مارگلی کلل وینفی کلوبیم مَرَضُ کے مَاذَا بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكَّرَ لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَذْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأَحَدِ لِمَن شَاءَ مِنكُم أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ تَرْهَقُهَا فسلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين کم کو بک نیبوی اتن لپ مم شفات تشری قرت من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة لڑ پی لہ ل پور عس